بسم الله الرحمن الرحيم 118. عن الأنفال 119. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين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 117. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 118. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم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 إِذِ اسْتَلَّيْتُمْ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَاءَ لَهُم إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ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 حَرِفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدبَ أَبْغَضَ مِنَ اللَّهِ فَقَدبَ أَبْغَضَ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وبئس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 119. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين 110. يا أيها الذين آمنوا أطيروا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم 119. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون